Allahu bilahe min bimecnun wa inna la ajran inna تبصير ويبصيرون عن سبيل وهو علم بالمهددين فلا فلا Albiner ve dolu, tüdüğün ve منا إلى الخير مع تدماثيم، عط بعد ذلك ذني. an kenazamenio Sen semmou Balağına, kama إذ أقم Ve la وتندوس بحين اني ادعو على حرفكم إن Altyazı M.K. <Sessizlik> <Sessizlik> وغدا على حرز قادرين. قل لكم لو لا تسبحون قالوا at the light hoyr minha, خيرun minha. ذٰلِكَ ٱللَّهُ Sihina indirin cennetin alem. Afan, jalel Müslümanlının فتحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخير فَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ سر غم انهم بذالك إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعى سجود فلا يستطيعون خشية أبصارهم ترهقهم ذل. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمِّي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي أَنْتَ سَالُهُمْ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ من أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب ولا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِلْ نَادَى بير لله حق م tum mir rabb bil اجتَبى ربه فَجَعَلَهُ من الصالحين وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ Leylihun kebia بَتْثَمُودُ عَدُوٌّ بِالْقَارِعِ فَأَمَّا سخر ما عليهم سواء ليال وثماث وجاء في bin ce fi وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَتَا دَكَّةَ وَاحِدًا فيومئذ وقعت الواقعة وانشى çatı sığa ve şakıt كان فوقهم يرون ثمارنيا يا ما لا تخفى منكم فَمَن أُوتِيَ كِتَابَهُ بيمينه فَيَقُولُ, فيقول İni zan tu ani hisabiy, fi. ينالي التنقط Aslaftım FİL تَابَعُ بِشِمالِهِ فَيَقُولُ يَالِيتَني يا nedirihsabiyaya ya lita ma طانيا خذو ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذر سبعون ذراعا سبعون ذراعا فسلكوا إنه ولا حب ولا طعم المسكين فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول الرسول وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ tad kerun tad zilum mirrabbil أخذنا منه باليمين ثم لخطأنا منه الاخين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وَإِنَّ لَنَا لَعَمَّاً أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ bikalladhi swadankamu allahul azim